أنا مسلم وأقول هامل الفؤاد وفي حنايا الأضلعين أنا مسلم بيني وبين الله صدق محبة وتضرعين أنا مسلم ولغير ربي خالقي لم أركعين أنا مسلم بقولها ما ذل قومي بأسقعين أنا مسلم وسماؤنا والأرض تذكر أحمدا والشافعين أنا مسلم وكتابه وهدى رسوله مرجعين أي أمتي اي ينهضين نطف الطغاه بقدسنا فالتر دعيه واريهم من انتقما جم وقوه وتجمع بنصره أَوَمَا سَمِعَتْ بِأُمَّةٍ رُفِعَتْ بِفَيْضِ الْأَدْمُعِينَ أَوَمَا بَصِرْتْ جَمَاعَةً مَالُوكَ مَا الرَّجُلِ الْعَمِينَ مَا بَالُهُمْ وَهُمُ الْحَيَاةَ حَجَارَةً أو هل تَعِيهِ لَكِنَّ مَا نَحْمَ الْهُدَاتُ الْمُهْتَدُونَ بِإِذْنِ خَالِقِ مَرْتَانِ المهتدون بإذن خالق مرتعي أنا مسلم أنا خادم لك أمتي قلمي لساني ومدفعي أنا مسلم وأقولها من الألف آد وفي حنايا الأضلعي أنا مسلم أنا خادم قلمي لساني ومدفعي أنا مسرّم وأقولها من الألف وأدي وفي حنايا الأذل عين أنا مسرّم قادم لك أمتي قلمي لساني ومدفعي أنا مسرّم وأقولها من الألف وأدي وفي